وما حكم الدين في من يفتح مطعما للأكل في نهار رمضان صيام رمضان من أهم الأركان التي بني عليها الإسلام وكان من رحمة الله تعالى أن خفف عن ذوي الأعذار فأباح لهم الفطر ما دام العذر قائما على أن يصوموا قضاء ما أفطروه كما قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء هذه الفريضة فقال فيما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله صامه بل جاء التحذير من التعجل بالفطر قبل موعده فقد روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم ورؤية الأنبياء حق رأى قوما معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل دما وهم الذين يفطرون قبل تحله الصوم أي قبل وقت الإفطار والذي يساعد المفطر على فطره من غير عذر شريك له في الإفطر فما أدى إلى الحرام يكون حراما كما أن تقديم طعام أو شراب له باختياره دليل رضائه عن فعله والراضي بالمعصية عاص كما قرر العلماء وكما نص الحديث على لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه والذي يملك محلا لبيع مأكولات أو مشروبات قد تتناول بعيدا عنه أو تعد لتناولها في وقت يحل فيه تناولها لا وجه لمنعه من ذلك ما دام لم يرى المنكر يرتكب أمامه بتناول المشتري له في نهار رمضان والواقع يقضي بتيسير حصول الناس على ما يحتاجون والإثم عليهم في سوء استعمال ما يقع تحت أيديهم أما الذي يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم أو مقهى تتناول فيه المشروبات فإن كان ذلك التناول في نهار رمضان وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له في الإفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعشرة في المجتمع الكبير الذي يجمع اخلاطا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار فالافضل عدم القيام بهذا العمل نهارا وفي ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب في هذه الأماكن في نهار رمضان فيه اغراء بالفطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإسلامي الذي يجب أن يراعي حرمه هذا الشهر الكريم والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش ليتفرغوا للعباده أو لمزاوله عمل آخر والليل كله مجال واسع للعيش الكريم إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير وإلى يقظة المسؤولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف وبخاصة في هذا الشهر المبارك العظيم فالاولى للإنسان الذي يفتح محله للطعام والشراب الأولى له أن يبتعد عن ذلك حتى يبارك الله له ويزاول هذا النشاط في الليل وهو متسع له بأكبر قدر ممكن والله أعلم